كيف تستمتعين بحياتك؟ نعم كيف تستمتعين أخيَّة بحياتك؟ في زمن كثر من لا يستمتعون بالحياة أخت المسلمة كم من امرأة الآن لا تستمتع بحياتها؟ أخيَّة إن كثيراً من النساء اليوم كثير من الفتيات اليوم لم تستمتع بشبابها ولم تستمتع بحياتها لماذا؟ لأن حياتها فيها غفلة بعد عن الله قطعت صلتها بالله قطعت الصلاة فقطع الله عن قلبها الراحة قطع الله عن قلبها الطمأنينة قطع الله عن قلبها التلذذ نعم لا تتنذذ بنوم لا تتنذذ براحة انا لله وإنا لي راجعون اخيه في هذا اللقاء بارك الله فيك سوف نوصيك لن نوصيك بفستانك ولا بجمالك إنما نوصيك بالدين بالدين تسعدين فوق الأرض وفي بطن الأرض ويوم العرض بغير الدين شقاء. فيا أخت المسلمة لحياه افضل ولكي تستمتعي بالحياه اخيه اريدك بارك الله فيك ان تستمعي لهذه التوجيهات ولهذه الكلمات نفعك الله بها اخيه لماذا نقول كيف تستمتعين بالحياه ولماذا اسالك عن حياتك لان حياتك غاليه تدرين ليش حياتك غاليه تدرين ليش حياتك غاليه بارك الله فيك لان بعد الحياه جنه او نار نعم نريد حياة واسمعي واحفظي اسمعي بارك الله فيك واحفظي حفظك الله بحفظه نريد حياة بعدها الجنة لا نريد حياة بعدها النار الآن ربما امرأة تفارق الحياة الآن ملك الموت ربما يقبض روح نعم يقبض روح امرأة إما إلى روضة تخرج من هذه الحياة إلى روضة من رياض الجنة نسأل الله من فضله أو نسأل الله العافية تقبض روح امرأة وإلى حفرة من حفر النار إنا لله وإنا لرجعون نعم اخيه نريد حياة بعدها الجنة أخيى الله الله في حياة الاستمتاع نعم الاستمتاع بطاعه فاطر الأرض والسماء لأننا في زمن اليوم كثير من النساء ما استمتعت بحياتها الغفلة تطاردها ونسأل الله العافية تشتكي ماذا تشتكي تشتكي مرض مرض انتشر وعم وطن ألا وهو مرض حمى ماذا حمى ماذا حمى نعم حمى ليس حمى الوهد المتصدع إنما حمى الطفش حمى الزهق حمى الأمراض النفسية كم من المرأة النساء تقول أنا طفشانة أنا صدري ليس أنا ضايق صدري, ليش ضايق صدري لماذا أنت ضايق صدرك لماذا هل سألت نفسك يا أخي لماذا لم تستمتع بحياتك بشبابك ان هذا الامر خطير جدا نعم عدم الاستمتاع بالحياه اخي بعض البنات الان مسكينه امها دايم تشوف وجهها وش فيش يا بنيتي دايم وجهها علامات الحزن في وجهها ضايق صدرها تشتهي اكل ما تتلذذ بالنوم ما تتلذذ بطعام ولا بمنام وش فيش يا بنيتي تقول ما ادري يوم انا ضايق صدري ولا ادري سبحان الله والام مسكينه تقول لابوها وش في بنيتنا من كم يوم ضايق صدرها وتبكي وتصيح وش في بنيتنا ولو بيقول له مت ولو تقول يا ابو فلان اخاف بنيتنا منظوله اخاف بنيتنا منظوله لازم سبب لها محسوده من صوبه بعين اي منظوله ولا هي ضايبتها عين يقول ابوها والله ما تبين الصراحه يا أخي أقول اقول بعض النساء تقول انها منظوله اي بنيتي خاف انها منظوله بنروح نقرا عليها بنروح نجيب لها يقرأ ولا بالقرايه اقول والله ان هذه البنت كثير من النساء، كثير من البنات، ما فيها ما فيها عين، إنما فيها ماذا؟ فيها قل الدين، نعم بعض البنات ما فيها شيء ينضل، الشكل تشريح الشكل ولا بد، آه مو بد، الشكل مسكينه وش, وش ينظر العين تبلمت فيها وترجع، إيه نية مواصفاتها مستورة حال، والله لو يدخل فيها جني ورط، ما فيها شيء ينضل، القصد إن البنية هذه ينقصها واللي فيها. وقلة الدين فبعض البنات الآن تبكي وضايق صدرها ما فيها عين فيها قل صلاة فيها قل طاعة فيها قل ذكر فالمقصد من الكلام كيف نتنذد بشبابنا كيف نستمتع بشبابنا كيف نتنذد بحياتنا <تصفيق> إني أدعو كيامة الله للاستمتاع نعم أن تستمتعي بماذا أن تستمتعي أخي في الأصل الأصيل ما هو الأصل أصيل ألا هو القرآن الله لا الله إله إلا الله. القرآن منهج حياتك نعم بالقرآن وتدبر القرآن والعبد من القرآن تسعدين فوق الأرض وفي بطر الأرض يوم العرض والله إذا عدنا لهذا القرآن وصلحت القلوب لن تشبع ولن تمل من كلام علام ضيورك نعم إنه استمتاع بترتيل القرآن افلا يتدبرون القرآن ام على قلوبهم اطفالها الله اكبر اسمعي تدبري اخيه اذا اخيه عليك بالقران ان بعض النساء تقرا الجراي نعم وتعرف اخبار الدنيا ولكنها لا تقرا القران وتسمع اخبار الاخره نعم اسمعي اخبار الاخره عشان تكونين من من يعمل للاخره نعم الا تسمعي الاخبار اخبار الاخره اسمعيها في سوره الانفطار ان الابار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم هل سمعت الاخبار الاخبار نعم في القران يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرز ل لله الواحد القهار لا اله الا الله اخبار نعم يا امه الله يوم القيامه والله سوف تتندم كل امراه تكلمت بكلمه لا ترضي الله وسوف تتندم كل امراه يوم القيامه على كل فيلم رات او على كل اغنيه سمعتها انا لله واني راجعون اذا اخيه اريدك يا امه الله كي تستمتع بالحياه ان تعبدي جسمك لله عبدي عينك لله نعم عبدي عينك لله عبدي اذنك لله لا تسمع الا ما يرضي الله ولا تنظري الا ما يرضي الله بما تستطيعين تكلمي بالخير بما تستطيعين اتق الله ايش أستطعت. ما استطعتم قال أستطعت. أستطعت. الله أكبر. اكبر انا ما اقفل من كل ما تستطيعين اريدك تبري من جدك واجتهادك في طاعة, في طاعه الله في الدين نعم اجتهدي ان ترضي الله قبل ان تلقي اخيه لكي تستمتعي بالحياه بارك الله فيك تسف. إيه نعم أكثر من طاعة الله وأكثر من قراءة القرآن. كم المعترض بن نعم الشيخ محمد حميد الله يرحمه يقول لي بلين قلب يكثم قراءة القرآن طبعا. أي أحد يشكو خصوة قلب يك من قراءة القرآن. قال محمد القوي يداو على درس القرآن فإنه يلين قلبا مثل جملة. لا في رأبلا حقيقة أخبار الآخر أقرأ علينا رسول الحج الشيخ. الله أكبر. أكبر. قال جل وعلا يا أيها الناس اتقوا ربكم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترون تذال كل مرضيات عما أرضت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولا عذاب الله شديد نسال الله العافيه نعم نعم اخي عذاب الله شديد اهربي من النار يا امه الله اهربي من سخط الجبار والله لو تدفعين مالك كله في رضا الله وان تنجين من النار وان تعتق رقبتك من النار ان هذا عين العقل فيا امه الله اقول لك تستمتع بالحياه علينا او عليك يا امه الله عليكي يا امه الله لكي تستمتع بالحياة أن... اوضاعك نعم التغيير ماذا إن الله نعم أي شيء في حياتك من الله كثير من النساء تغير فرشات وتحط المخاض نعم أغير وتغير أغير وتغير, أغير أغير أغير وتغير. أغير نعم أغير. ولكن نريدك يا امه الله أن تغيري أي شيء في حياتك من الله نعم لكي تستمتعي بالحياة أمة الله أدعوك لماذا أدعوك يا أختي أن تترك منغصات الحياة ما هي منغصات الحياة إن الذي نقص الحياة على كثير من النساء نقص الحياه على كثير من الشابات ما سبب ذلك اسباب النكبات واسباب المصائب في حياتنا في حياتك ما هي انها الذنوب وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم نعم فيا امه الله اني ادعوك في هذه العجاله ادعوك يا امه الله في هذا الوقت الان ان تتخلصي من اسباب النكبات اسباب الطفش اسباب التعاسه بين الزوجين ما هي انها الذنوب نعم اسباب الطلاق اكثرها والله الذنوب لماذا تعاس في البيت تعاس في الحياه السبب البعد عن علام الغيوب فيا عمة الله اريدك الان ان تعلني اعلان هام قرار لا يؤجل ما هو انه قرار التوبه والانابه الى الله سبحانه اخيه ان بعض النساء تريد التوبه لكنها متردده تترددين من ماذا تترددين من التوبه هذا تردد شيطاني لا اريد التردد اريدك ان تعلنيها نعم اعلان اعلان ان تتوبي للواحد الواحد الديان الله اكبر اختي المسلمه اصبحي تائبه وامسي تائبه الى الله سبحانه نتوب الى الله تتوب الى الله من كانت متورطه بترك الصلاه وما أكثر النساء وما أكثر البنات نعم كثير من البنات تقطع الصلاة تحافظ على دوام المدرسة ولا تحافظ على الصلاة إنا لله نرجعون أختي قبل أن تنجحي في الرياضيات لا بد أن تنجحي في الصلاة لا نريد فتاه تدرس بليدة في الدين نعم نريد أن تنجح في الدين قبل أن تنجح في المواد الدراسية فما خلقنا الا من أجل الدين أخيى الله الله في توبة إلى الله سبحانه جل وعلا التوبة التوبة وبشرى بشرى للمسرفات بشرى للمذنبات من الله جل وعلا لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله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 واتبعوا أَحْسَنَ ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغته وأنتم لا تشعرون أَن تقول نفس يا حسرتا يا حسرتا لا ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن أو تقول لو أن الله غداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت اياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وجوهُهُمْ في أَلَيْسَ فِي للمتكبرين وينجي لِلْمُتَكَبِّرِينَ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ كتما ماذا نقول ماذا تقولين خي ماذا نقول جميعا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير عندما تسمعين وتطيعين لله سوف تستمتعين, سوف تستمتعين بالحياة, بالحياة